وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه وجاعل الذين اتبعوك ثم كل الذين كفروا الى يوم القيامه ثم اليي ثم إلي مرجعكم فأحقوا بينكم